بسم الله إليكم يرجو بين صلاب العلم في هذه الأيام نقول مفادها لسنا ملزنين باتباع أقوال العلماء في الردود على المخالف لأنها مجرد آراء اجتهابية قابلة للصواب والخطأ فما رأيكم في هذا هذا كذب أسرع بين أهل السنة وبين غيرهم فلنحط البعض ما أهل أجهابية سنة الذي يقابلوا بالخاطر ومن جهد من أجل الضلال هذا كذب البيت. ما هو هذا. فهو الاباطئ في اتهاب الاباطئ صح بينه في الصحابة بينه بينه في عقيدة بينه بينه في أصول بينه يقول لي في اتهابية كل هذا كذب الواجب اتباع الحق يعني هذا العالم الكذب اذا كان اباطئه يجب ان تتباعه واذا كان على حق فهيجب ان تأخذ بهذا الهدف وتنصره عرفتم؟ المقياس والحق خسر رجال ثلاثة سلاج. شوف منع الحق وأهل الباطل. فإذا رأيت أحد مع الحق والآخر باطل يجب أن تنص الحق وتحط الباطل. وإلا فأنت تميز لا تعرف معروفا ولا تنكر شيء منكر. وهذا علامة انتكاس القلوب وأنها لا تميز بين الحق والباطل. كل أشياء دستي أنا ما أجيء تميز ما أجيء تميز. في أصول الدين وفي حملته من كل كذلك. كنا نظاره. نعم.